وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَةً وَمَا هُم بِسُكَارَةٍ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَلِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَذَّتَ وَالَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّ وَيَهْدِي لا عذاب سعير يا ذا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب فإن خلقناكم من تراب ثم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 منكم من يُتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ومنكم من يُرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.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 إن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر في ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من و من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.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 وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي لَكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا لَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَجَقَهُم بِالْبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ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 حُنَفَاءٌ لِلَّهِ غير مُشْرِكِينَ بهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِالرِّيْحِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَالِكَ وَمَن يُعْلِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِن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 وَإِنْ يُكَلِّبُوكَ فَقَدْ كَلَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَكُلِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّنْ قرية أهلَكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله عده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة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 والذين سعوا في اياتنا معاجزين لاؤلاء ذاك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا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 والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق ديد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ كَأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ اتَّخِذُوا مَنَا بَدَأُوا يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ أَنَّ النَّارَ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا لها ان ه الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لينخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعفه الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره